أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م ولا تقف ما ليس لك به علم ما تقف به إ ن ا ل س م ع و ا ل ب ص ر والفواد كل أولئك كان كل عنه م س و ل ا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 ولا ت ج ع ل مع ا ل ل ه إ ن ا آخر ف ت ل ق ف ي ج ه ل م م ل و م ا د ح و ر ا أ ف أ ص ف ا ك م ربكم ب ا ل ب ن ي واتخذ من ا ل م ل ا ئ ك ة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران, ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إ ل ا نفورا آلهة ك م ا ي ق و ل و ن ع ه ا ل و ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل و ا ب ي ر تسبح ل ه ا ل س م ا و ا ت ا ل س ب ع و ا ل ر ض و م ن فيهم وإن من شيء من وإن سبح ب ح م د ه و ل لا ك ن تفقهون ت س و ح ه م إنه ك ا ن ح ل ي م ا غفورا وإذا قرأت ا ل ق ر آ ن ج ع ل ن بينك ا و ب ي ن ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب ا ل آ خ ر ة حجابا م س ر ا و ج ع ل ن ا ع ل ى قلوبهم أن ن يفقه وفي ه ذ ا م و ق ر س و إ ذ ا ذكرت ر ب ك ف ي ا للعلوم ق ر آ ن وحده و ا ى أدبارهم الاسلاميه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 ل ا يستطيعون سبيلا